الحمد لله المسلمون ما زالوا بخير و ما زالوا يصلون الفجر و لا حصل إ ش ك ا ل و ما حصل اختلاف إ ل ا لما جاءت بعض ا ل أ ف ك ا ر التي تقول إ ن المسلمين يقدمون ص ل ا ة الفجر قبل الوقت يقولون م ثلث ساعه بعضهم يقول أ ك ث ر المسلمون يصلون على الوقت و هذه ا ل أ م ة لا تجتمع على ظ ل ا ل ه المسلمون يصلون بالوقت يبداون ا ل ص ل ا ة يصلون ص ل ا ة م ع ت د ل ة يطيلون ا ل ص ل ا ة الفجر ثم ينصرفون و قد تبين النهار و امتد النور و ز ا ل ت ا ل ظ ل م ة كان النبي صلى الله عليه و سلم يدخل ا ل ص ل ا ة بغلس يعني ظلمه حيث لا يعرف الرجل جليسه او من بجانبه من الظلمه ثم ينصرف منها بعدما يعرف الرجل جليسه ل أ ن ه صلى الله عليه و سلم كان يطيل ا ل ص ل ا ة فكان يدخل فيها مبكرا و ينصرف منها حين يسهر الوقت هذا الجمع بين ا ل أ د ل ة ه ذ انه الجمع ب ي الأدلة أ ن كان يدخل فيها مبكرا ً و الصلاة. يطيل ا ل ص ل ا ة يطيل ا ل ص ل ا ة و ينصرف منها بعدما يسفر بعدما يسفر جده و يعرف الرجل جلسه ل أ ن ه ما كان في وقته مصابيح و سرج و ك ه ر ب ة أ ن ه يصلون في ظ ل م هذا ه د الرسول صلى الله عليه و سلم وهذا ما سارت عليه هذه البلاد والحمد لله ولا حصل اختلاف إ ل ا لما جاء هؤلاء المشككون والعجيب أ ن منهم من أ ظ ه ر كتاب يقول إ ن ص ل ا ة الحرمين الشريفين إ ن خ ط أ ح ذ ر ا ل م س ل م ي ن من ص ل ا ة الحرمين هذه م ص ي ب ة بعضهم ي أ ك ل ي ش ر ب بعدما يصوم المسلمون ي أ ك ل ويشرب ويجامع زوجته بعدما يصوم المسلمون على طلوع الفجر هذا يقول لا باقي و ي أ ك ل ويشرب ويجامع زوجته ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ك ل ت أ ث ر ا بهذه ا ل ف ك ر ة ي ج ب أ ن لا نلتفت لهذه ا ل ف ك ر ة أ ب د ا و أ ن نمشي على ما كان عليه على ما كانت عليه هذه البلاد و هذا الحساب لم يجرب عليه خ ط أ حساب اللي هو التقويم المعروف ا ل آ ن معتمد من قبل و ل ا ة ا ل أ م و ر من قبل العلماء و ل ا حصل فيه أ ي خلل ا ل آ ن نلتفت إ ل ى هذه التشكيكات و هذه ا ل أ م و ر ا ل م ح د ث ة نعم